أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين وكذلك دري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين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 قُلِ اللَّهُ ثُمَّ في فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ بَارَكُم مُّصَدِّقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ على وَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ مَنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوْحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهِ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُ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 ذَلِكُمُ اللَّهُ فَانَا تُفْسَكُونَ فَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ حُسْبَانًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ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 وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ وَنَدَى وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ انظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِ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 قَُّ إَِا رَبّهِم نَرجِرُهُم فَيُنَبّهُم بِمَا كانَوا يَعْمَلُون وَقُسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَأَيْم لِهِم لإِ أَْم آيَةُ ل يُؤْمِنَُّ بِهَا قُلْإَِّ مَآياتَةُ عإدَ اللهَّهِ وَماَا يُشْتِركُمْ أَ غَائِذَا جَ لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طريالهم يعمهون ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُضِيًّا مَا كَانُوا يُؤْمِنُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ مَا كَانُوا يُؤْمِنُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ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 وَلتَصْغَائِلَيهِ أَفِْيدَة النَّذينَ لا يُؤمنِنونَ بالِالآخِرَةِ وََضوهُ وَقُتَِفُ مَاهُم مقُتَفُون أَفَغَييرَ اللهَّ أَبتَغحَكمَا وَهُوَ الذي أَزَل إلَكُم الكِتابَ مُ فَ الصَّلَ والَّذِ رَ آتَنَ غ وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُنْكِرِينَ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ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 وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ الله عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حُرِّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اقْتَرَدْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ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 وَمَا يَمْكرُونَ إِلَّا بِآ فُسِهِمُْ وَمَا يَشْلرُون وَإذاَا جَ أَْكمْ آيَدُ قَاهُلَّؤ مِن حَدُّؤْتَامِ ف لَمَا أُوت يَرزُلُ اللله الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله عذاب شديد بما كانوا يمكرون فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام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 قالوا شهيدنا على انفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على انفسهم وشهدوا على انفسهم ان انهم كانوا كافرين ذلك ان لم يتر ربك مهلك القرى بظلم من غافلون ولكل درجه من عملوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْتُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ كَمَا أَنْشَأُكُمْ مِنْ ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ إِنَّمَا تُوْعَدُونَ لَآتٍ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَّارَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّاعِرِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ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 وقالوا هذه انعام وحرث حجر لا يطعمها الا من شاء بزعمهم وامعان وانعام حرمت نهورها وانعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء ان علي سيجزيهم بما كانوا يفترون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 وَنخْللَ وَالزَّرعى مُخَْلِفًا أُكُهُ وَزَّيتُونَ وَرَُّ نَ متَشابِه وَغرَ متشابِ كلُلُ مِنْ ثمَمَرِهِ إذَا أَثْمَرَ وَآاتُ حََّّهُ يَوومَحَصَادِ وَل تُصِْفُ إهُ لا يحِبُّ المُسِْفين وَمِن الأنْآ مِحَمُول تَ وَفَشاب كُلُوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين ومن الانعام حمولة وفرشا قُلْ مِمَّا رَزَقَكُمُ الله فَأَطْعِمُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ مِنْ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ قُلْ أَمْ تَذْكُرُونَ حَرَمَ أُمٍّ أَمْ اثْنَيْنِ أَمْ اشْتَبِهَتْ نبئوني بعلم إن كنتم صادقين وَمِنَ الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل آذ ذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام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 فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل الرَّبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ فَقُل الرَّبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ هَلَّا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ